بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد برنوتك أنك الرتي رد صلاةك ستي يروكم سقلي والقبنة قرانا يروكم سقلي والقبنة قرانا قجلو برنا نما إمامة هيف سقلي والقبطي نمع سدوبان سته أتو قراتي أغيسسون شريعا كيس ست وفجر صلاة عشائيتي في صلاة مغريبة أقسم صلاة فجري كيس ست صلاة تنسدين كانا كيس ست قراتي الفوري قرأون واجب رسول ربي صلى الله عليه وسلم ساقالي إساني ألفوداني قران يرى رسولي صلى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبتا سنين دقبتاني يرى إسان ألفودان ألفوداني لقيتساني قرأون إسان جلديمون در كما واجب ما تفوخ نرتي واني umman isani isamboda irat jiraachuda irratti to koyro salata afaabatu koy tawa qara'u araban araba fi soche karau kaba. Namnigarin nigarin waita salata afaabatu lubu fi ke setti qara'a lubu fi ke setti qara'u nntahu sagale yodage baatan araban Suhjusani dubatun barbaatki saraa. Imamah adda salathe. imamaduban baan taabathe. wa dirkama Ibn Taymiyan rabbi rahmati salafaha goru akki jiru. Dhikri salata kiis-sati arraba suhjusun wajibaa. Kallisee garamufi keet satti karaaa, sunhintaatu jajduu. Zuhrii fi asra keet satti, gakkabatanitinin karaan. Yeroo salata, zuhrii ti fi asra salataan kana. Bakkatakatakatiyo, namal aggesi kabu, namni imaamaa. Gari ayaa, fakkinyab. آياتك كيسا والفوليه تعوان قد قباتي اكتف تيوك رايه همان تهو مالي في جناني نما افدقته كما امومتهيه تدوب اندابته دميسو الافجيتش رغان كانا حديث ابي قطاداتي ابي قطادان اك كيلو الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ظهريتي في ذكالمان اولاکيت سته فاتحه اقسم بالسوره برا سوره لما ابتدى بقرا يروا غرينا دجيسا يروا غريغدي قبتا جرا معالم كنا قدما قرء اجرا اياتك فاقي سجل قبيسي والفودن نمنيما امومه هي امام دبان عبدت صلاه الفود يوك الإمام هذا هو ثابت فاتحة تتهوي تقرأ فاتحة كراء فاتحة كراء أوباته إمامهما تجفته صلاة إثا هندك السنتو واجبته عك صلاة فجرية صلاة عشاءي صلاة المغربة عك صلاة سنة ليوتيق عك صلاة تراويحها كني جكا علماء الدود Sabamni Malio Jit Ame, Sagalew Furani Karawurawani Barbati Zu, Ma'amumad Ageesi Sura. Ma'amumni Erga Imama Agahe Namnini Kabirat Agesi Swana Njir Rev Sagalew Higadik Abate Karu Avajechu Ma'amuni Mamu Majechu Namanamaduban na Abate Salat. كامام نصلاه <تصفيق> تسون ماوموم اجل امامني امام اجل كن روا ون فدنو وانت صلاه والفدن جهردان قرانهف اكنم اسدوب جرو دغيبتو في صدغو في جتو صلاه غيا امو ون غدي قبتني قرانه باجان تنجرتم من ماوموم اجا ماوموم تهيتن صلاه امام وفيف درتني ركون هكما <تصفيق> نساء يساقنا يسا جاتشوه ارغا امام الفاتحه قرأ ايغيس سي آمين جاتشو برباتك ساله نمني الومفان صلاتو في نمني امام دوبان صلاتو آمين جاتشو سناته الرد والي namni dum fan salatu irga fatiha qarae gadigese amin jira namni imam Duban Abate salatu irga imamni Walagdalin wala dallin gidegese amin jira imamni le amin jechu qabirga qarati qur'ana qarati fatiha imam ma fi ma'mumni le sagalee sane ul furatan imamni amin je مأموم ما اللي دوبان آمين جرا يرو متاكا ويسا إمام نوال الضالين جدا إسام بودا رقان كانا حديث أبي هريراتي أبي هريران ربي نسرها جالتو حديثا رسول ربي را قدس كيساتي نبي رب يكي يو إمام نوال الضالين جدا إسام أمو آمين جدا جدا آمين نما نما دو بردابته سلاة وفيتا ملايكيو والثمت ته دلی دبرت رب نما ارارما عجرا امام البخارين رب رحمته صاحب حاق ورو كتاب إساكي ست بابا معمومن آميني الفوره جتوراه جده سبقنا إشا. أجرت أن رسول ربي قنافده يو إمامني غير المغضوب عليه ولا الضالين جده يسين آمين جدا جده حديث رسولة إمام واي رسول ربي قنافدته إمام البخاري الرقال ابن تهيميان أكي جده رقوني وآي آميني كيسات رفته رسول ربي رفته يرو إمامني ولا الضالين جده آمين جدا ألفودا آمين جدشون رسول رب الراع رفته يجر كانه ججا نمني إمام إساء سقليه الفلته قرأيه ولضالين جده إسابود آمن جدشون برباك جسار جدشون رسول رب ويتاد صحابه إساني سلاة جسان يو إسان ولضالين جدا دوبان سقلي الفئلتاني من دي ساني توي آمين جلا تابعي مكان ساعي كريماجده نموت رسول ربي الراحفا مسجيد كيستتي ويت آمين جلا سقليه قدساني كيسان آمين جلا اقهي جلا هناك صحابون رسول, رسول ربي ويت آمين. Salat kisani, Allahu Akbar. Amin, järni sagalle ulfuran jettu. Sagalle ulfuran järni Amin jettuun. Barbarikissa tavo robota hadissa. Keniin raa arganna. Bernoni kerranna karra sitä beta.